وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يتمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون اسم الله الأعظم هو الله وحول هذا الموضوع مباحث كثيرة وبحوث كثيرة البحث جمعه بحوث ومباحث والبحوث أولى فهذا الاسم كما قال علماء التوحيد علم على الذات أو علم على واجب الوجود وإن أعظم الأسماء هي قولنا الله واحتج القائلون بأن الله هي اسم الله الأعظم لوجوه عديدة الأول أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم، فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير الله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فكلمة الله تعني عندهم خالق السماوات والأرض. وما سمي أحد. على وجه الأرض بهذا الاسم حتى ولا الآلهة التي زعمت من دون الله لم تسمى بهذا الاسم أبدا وقال تعالى هل تعلم له سمية يعني هل هناك من يسمى بهذا الاسم ولما كان هذا الاسم بالاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه وجب أن يكون أشرف الأسماء كلها، فاسم الله هو اسم الله الأعظم الجامع لكل الأسماء الحسنى وصفات العظمى الجامع للكمالات كلها المنزه عن النقائص كلها علم على الذات واجب الوجود. الحجة الثانية وهي أن كلمة الله هي اسم الله الأعظم أن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله سبحانه وتعالى وسائر الأسماء الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وجميع الأسماء مضافة إليه قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فأضاف سائر الأسماء إليه ولا محالة في أن الموصوف أشرف من الصفة الموصوف دائما أشرف من الصفة ولأنه يقال الرحمن الرحيم الملك القدوس كلها أسماء لله تعالى ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم لا يقال الله اسم الرحمن الرحيم بل الرحمن الرحيم اسم الله فدل على أن هذا الاسم هو الأصل شيء آخر قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن خصف هذين الاسمين بالذكر قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن خصف هذين الاسمين بالذكر وذلك يدل على انهما اشرف من غيرهما ثم ان اسم الله اشرف من اسم الرحمن والدليل لأنه قدمه في الذكر قل الله أو ادعو الرحمن وأما ثانيا فلأن اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة ولا يدل على كمال القهر والغلبة والعظمة والقدس والعزة بينما اسم الله سبحانه وتعالى يدل على كل هذه المعاني اسم الذات الأعظم الجامع لكل الأسماء الحسنى هذا الاسم من عجائبه أنه كلما أسقط منه حرفا فالحروف الباقية اسم من أسماء الله. كتب فعل الماضي. حذف الكاف تب ما لا معنى. سقط حذف السين قب. معنى آخر الله أما الله كلما حدثت منه حرفا الباقي اسم من أسماء الله الحسنى كيف لو حدثت الهمزة قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض ولله خزائم السماوات والأرض فإن أفقطت اللام الأولى بقي له وهو أيضا من صفات الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض له الحكم وإليه ترجعون فإن أسقط اللام قل هو الله أحد هو يعني إن حدثت الهمزة بقي لله إن حذفت الهمزة واللام الأولى بقي له إن حذفت الهمزة واللام الأولى واللام الثانية بقي الله هي من خصائص هذا الاسم العظيم الآن لو أن الكافر قال لا إله إلا هو لم يصح إسلامه لا يصح إسلامه إلا إذا قال لا إله إلا الله لأنه إذا قال لا إله إلا هو قد يضمر معبوده الوثني فيجب أن يقول لا إله إلا الله إذا الله اسم الذات الأعظم والله سبحانه وتعالى قال خدموا إستحوا يستح الله لكم والله سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله لم يقل لا إله إلا هو فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الحجة السادسة في أن كلمة الله هي اسم الله الأعظم قوله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون فإن الله أمر عبده بالإعراض عن كل ما سوى الله والإقبال بالكلية على عبادته بأن ذكر هذا الاسم فدل على أن هذا الاسم أشرف الأسماء كلها. أيام يشتد النقاش حول الدنيا وحول موضوعات كثيرة نقاشات ومحاورات ومشاحنات وحظوظ وأهواء ومصالح واتجاهات وانقسامات فالله سبحانه وتعالى يقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون يعني في الكون شيئان ما سوى الله لغو باطل قل الله وذرهم في لهوهم يلعبون والله سبحانه وتعالى يقول فتوكل على الله إنك على الحق المبين من خصائص هذا الاسم الذي هو اسم الذات الأعظم أن هذا الاسم إذا دخل عليه النداء أن كل اسم إذا دخل عليه النداء أسخفت عنه الألف واللام تقول يا رحمن يا رحيم لا تقول يا الرحمن ما قالها أحد يا السميع يا البصير يا سميع يا بصير يا رحمن يا رحيم إلا اسم الله الأعظم تقول يا الله فالألف واللام في هذا الاسم تارك الجزء الذاتي منه فلا جرم أنه لا يسقط حالة النداء وفيه إشارة لطيفة وذلك أن الألف واللام للتعريف فعدم سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول عنه أبدا قال يا إمام متى كان الله هل متى لم يكن متى لم يكن فالألف واللام ألف التعريف ولام التعريف لا تسقطان عن هذا الاسم إطلاقا لأنه أظهر ما في الوجود ظهر في كل شيء وما خلا منه شيء والحجة الثامنة أن الأصحة عند أكثر العلماء أن يكون هذا الاسم لا سبيل للعقل إلى معرفة كيفية اشتقاقه، وثبت أن كنها الحق سبحانه وتعالى لا سبيل للعقل إلى معرفته كما أن ذات الله لا يستطيع أحد أن يعرفها أن يعرف كنها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته فتهلك كذلك كنه هذا الاسم من أي اسم من أي فعل يشتق لا أحد من العلماء يعرف ذلك إذا هذا هو الاسم الأعظم الذي يأخذ خصائص الذات الإلهية الحجة التاسعة أن أول آية في القرآن الكريم هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم على قول بعض العلماء وعلى قول الباقين هي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وهذا الاسم الأعظم مذكور في آتين الآيتين اللتين يعد تعداني أول آيتين في كتاب الله الحجة العاشرة كما أن أول الأسماء المذكورة في القرآن الكريم هذا الاسم فذلك هو آخر الأسماء المذكورة في القرآن الكريم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس آخر اسم ورد في كتاب الله إله الناس الحجة الحادية عشر أن نفظ الإله على قول كثير من العلماء مشتق من العبادة على ما سيأتي بيانه وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون هذا الاسم أعظم الأسماء لأن العبادة غاية التواضع والخضوع وذلك لا يحصل إلا إذا كان المعبود في غاية الجلالة والعظمة يعني بعض العلماء وجه هذا الاسم على أنه مشتق من العبادة والذي يستحق العبادة وتمام الخضوع والانقياد لا شك أنه في غاية الكمالات كلها إذن كأن اسم الله جل وعلا جمع كل المحامد وجمع كل الأسماء الحسنى والصفات العظمى هذا من قبيل الحديث عن أن الله سبحانه وتعالى اسم الله العظم لكن بعض العلماء يقول الله سبحانه وتعالى كل لا يتجذب ولا يتبع فالاسم الذي يدل عليه يدل عليه كله إذا اسم الله الأعظم ليس في الكلمات بل في حالة الداعي يعني إذا شعرت أنه لا إله إلا الله بأي اسم ناديته فهذا الاسم هو اسم الله الأعظم لو أن الواحد يعتمد على زيد من الناس وعلى عبيد ثقة بماله ثقة بقوته على علاقات مع بعض الأشخاص واثق من مكانته فإذا دع الله عز وجل فإذا دع الله باسم الله الأعظم وقال يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك أستغيث هو لم لم ينادي ربه باسمه الأعظم لا ينادي المنادي ربه باسمه الأعظم إلا إذا كان الله عند المنادي هو أعظم كل شيء فهذا المعنى أعمق القضية ليست في الكلمات القضية أنك إذا كنت مشركا بالله عز وجل ولك اتكال على غير الله ولك اعتماد على ما سواه فإنك لن تستطيع أن تناديه باسمه الأعظم ما دمت مشركا به اما اذا اخلصت لله العبادة واخلصت له التوكل واقبلت عليه فباي اسم تناديه فهذا الاسم هو اسم الله الاعظم لانك رأيت في قلبك ان الله اعظم من كل شيء هذا التوجيه جيد جدا الإنسان حينما تكون حالته مع الله عز وجل حالة الإخلاف وحالة التعظيم وحالة الإكبار وقال الله أكبر من كل قلبه فهو بهذه الحالة قد نادى ربه باسمه الأعظم وسوف نتابع في دروس قادمة إن شاء الله تعالى أسماء الله الحسنى واحدا واحدا ولكن مع الأمثلة هذا الاسم لأنه علم على الذات والحديث عن الذات يعني مستحيل يستحيل علينا أن نتعرف إلى ذات الله نتعرف إلى أسمائه الحسنى وإلى صفاته العظمى من خلال خلقه فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أن نفكر في ذات الله لا أحد يستطيع أن يعرف كل الله عز وجل لأنه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعني مثل بسيط جدا إذا ألقيت ورقة رقيقة جدا من هذا الورق الذي تلف به اللفائف الدخان إذا ألقيت هذه الورقة في فرن لفهر الحديد بعد أن ألقيتها بساعة أو بأكثر قلت ماذا حل بها ثم ماذا حل بها هي من الوهج العلوي فلاشا يعني الإنسان إذا أراد أن يفكر في ذات الله يهلك وهذا منهي عنه إذا جاءته مثل هذه الخواطر قل هو الله أحب الله الصمن لم يلد ولم يولد ولم يكن لكم كفوا لكن باب التفكر في مخلوقات الله لا حدود له كلما وجدت آية فكر بها وتأمل دقة الصنع وتأمل حكمة الله وتأمل لطفه وتأمل قدرته وتأمل غناه وتأمل رحمته وتأمل الله الواسع قال أحد العارفين والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع يعني واحد في أيام الخريف يمشي في البستان تسقط ورقة في جهة بالكون تستطيع ساعة الأولى من يوم الخميس 14 تموز عام 47 مثلا كم ورقة سقطت من الأسجار بالأرض كلها بغابات أفريقيا بغابات الأمازون ربنا عز وجل قال وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها كلام ربنا عز وجل وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها لاحظ نفسك قد يأتيك خاطر من الخواطر لا يرضي الله لو أنك تابعته وكنت عند الله أثيرا تأتيك العقوبة مباشرة يعني أيام ماشي بالطريق يمكن يصطبن بشيء ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خد شعود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أخذ في سؤال دقيق ماذا تتوهم أو تظن أن الله عز وجل يعني معك دائما هل تنسى أنه مع غيرك كمان مع أي إنسان في الأرض إنسان ساكن بالأسكار إنسان بالأرجنتين إنسان بأستراليا إنسان بالغابات بس مع الإنسان ومع الحيوانات كلها لا تقتل البهائم إلا بغفلة قال عليه الصلاة والسلام يعني صياد بغادي يطلق بندقيته يموت هذا العصفور بالذات هذا العصفور بالذات ضوته بقضاء وقدر فبالنبات نمو النبات حركات الأحياء الدقيقة في برغم التربي تحت التراب كم حيوان مرة طلعت على صورة مكعب من التراب من التراب كم حيوان فيه ديدان الأرض البكتريات الجرد الفئران الأفاعي هذه كلها تعيش داخل التربة في وظائف جدا يعني الإنسان والحيوان والنبات والأرض إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزوله يعني شيء إذا الإنسان تفكر كيف إن الله سبحانه وتعالى مع كل مخلوق سميع لقوله عليم بحاله ناظر لنفسه مطلع على قلبه يعلم سره وما يخفى عنه تالكم الله رب العالمين هذا هو الذي يستحق العبادة وحده لا معبود إلا سواه لا معبود إلا الله يعني ليس في الكون جهة تستحق أن تعبده وأن تثني عمرك من أجله وأن تنضي شبابك كله في طاعته إلا الله سبحانه وتعالى لذلك أندموا الناس من باع آخرته بدنيا غيره بدنيا خاسر أما بدون... بدنيا غيره أشد خسارة إن لله تسعة وتفعين سما من أحفاها دخل الجنة نحن الآن إن شاء الله في الدرس القادم وفيما بعد مقبلون على تعلم أسماء الله الحسنى أن تذكرها فقط ليس هذا هو المقصود أمر الله سبحانه وتعالى أسمى من ذلك أسمى من أن يكون أمر لفظه أو ذكر أجوز لا معنى له. ولكن المقصود أن تعرف حقيقة هذه الأسماء وعلى تدل هذه الأسماء وما معنى قولك الله رحيم ما معنى قولك الله رحمن ما الفرق بين أن يكون الله رحمانا أو رحيما ما معنى المانع الجامع الضار النافع الخافض الرافع المعذ المذل المعطي هذه كلها أسماء لله سبحانه وتعالى حسنة في خمس آيات في كتاب الله ورد أن أسماء الله تعالى كلها حسنة أسماءه حسنة وصفاته أزمة والآن إلى آخر موضوع في آذاب الألفة وهي حقوق المسلمين التي تستحق على بعضهم بعضا في الدرس الماضي أنهينا عيادة المرضى مرضى المسلمين وتشيع وتشميت العاطسين واليوم تشيع الجنائز ومنها أن يشيع المسلم جنائزهم سيدنا سعد بن معاد رضي الله عنه قال ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس وكلمة رجل في كتاب الله لا تعني أنه ذكر يعني لأن الناس يظن رجل يعني غير أنسى يعني يقابل أنسى رجل مرأة ورجل ذكرون وأنسى أما كلمة رجل تعني أنه إنسان عظيم رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى محده ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبينه فكلمة رجل في كتاب الله تعني شيء يسمو عن أن يكون ذكرا يعني إنسان عرف قيمته عرف حق ربه عرف طريقه إلى الله عز وجل فهذا الصحابي الجليل يقول ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس يعني أجوع وأشعر بالحر وأشعر بالبل وأغضب أحيانا أنا واحد من الناس لكن في هذه المواطن الثلاثة أنا فيهن رجل قال هذا الصحابي الجليل ما سرت في جنازة فشغلت نفسي بغير ما تقول ما سرت في جنازة فشغلت نفسي بغير ما تقول إذا الجنازة تخاطب الناس فهل منا واحد سار في جنازة وسمع ما تخاطبه الجنازة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض الأحاديث أن روح الميت ترفرف فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم متبعت علي هذه الجنازة تقول لك لقد غادرت الحياة الدنيا لا غير رجعة وأنا على شفير القبر لا ينفعني المال الذي حصلت ولا الجاه الذي وصلت إليه ولا البيت الذي عميت به لا ينفعني إلا العمل الصالح وأنا سأحاسب عن كل شيء فعلته وكان علي أن لا أفعله وعن كل شيء لم أفعله وكان علي أن أفعله فقال ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أخرج منها وما دخلت في صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها وما دخلت في صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها ولا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى يعني الآن لو, لو الإنسان فحص أعماله على السنة المطهرة هل هناك تطابق؟ إن كان هناك تطابق أنعم أكرم وإن كان هناك تباين كيف يفسر هذا التباين؟ كيف تنام وقد عفيت أبا القاسم؟ كيف يقر لك قرار وأنت لم تتبع سنته؟ كيف تواجه الله عز وجل؟ وقد قال الله عز وجل: ما آثاكم الرسول فهذو وما نهاكم عنه فانتهوا وأنت لم تفعل ذلك. من هذه الحقوق المشيع جنايزهم. الواحد بيتوهم إنه كشيع جنازة يعني اكرام للميت. لا اكرام إلك يا. الدرس إلك هو مات خلاص. يعني إن شيعته أو لم تسيعه إن سرت في جنازته أو لم تثير إن حملت نعشه أو لم تحمله هذا لا يقدم ولا يؤخر كل إنسان له عند الله مقام معلوم لو أن الناس كلهم مدحوا لا يرفع هذا المقام درجة ولو أنهم جميعا ذنبوا لا يخفض هذا المقام مقامك عند الله بحجم عملك الصالح وبحجم استقامتك وبحجم ورعك لكنك إذا شيعت الجنازة فمن أجلك أنت هذا الذي في النعش كان يعنيه من الدنيا كذا وكذا مات وتركه ترك زوجته ترك أولاده ترك بيته ترك منصبه ترك مكانته ترك متعه ترك رغباته النبي عليه الصلاة والسلام يقول عش ما شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به خرج مالك بن دينار خلف جنازة أخي في واحد فقيه صاحب دعا به شخص الشخص سيدي كيف أمشي في الجنازة أمشي عن يمينها وفق الصني أم عن يسارها أم خلفها أم أمامها أنه لا تكن في النعش وفر أينما تشاء بس ما تكون بالنعش موجود نعم فمالك بن دينار مشى خلف جنازة أخيه وهو يبكي ويقول والله لا تقر عيني حتى أعلم إلى ما فر ولا والله لا أعلم ما دمت حيا يعني إذا مات الرجل يعرف مقام إخوانه الذين سرقوه في الإيمان ونظر إبراهيم الزيات إلى قوم يترحمون على ميت فقال لو ترحمون أنفسكم لكان أولى إلاك مسكين مات أنت مسكين كمان كلمة ساذجة مسكين مات وهذا الذي يقول مسكين أيضا مسكين وقال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاث فيرجع ثماني ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله يعني في ثلاث جهات. جهة تتركك عند باب الدار بيته غرفة نومه اشر حفر حكا لنا أخ يبيع مفروشات يجاه شخص بده غرفة نوم أما بيظهر جزء من أعلى درجة وموتوس ما أبل إلا يشتري خشب جوز يعت يعتق سنتين اشترى خشب اشترى جزء أشجار وعتق سنتين حتى نشتري ولحتى انتقل موديل في التشغيل من الكتالوگ واختار موديل معين اللي يحط يعني ما له هم إلا يجي يزورني شو صار فصلت ما فصلت انتهى حط حطت المسكات أسبوعين لحتى نقل موديدهم المسكات قال بعد ما انتهت وطبعاً أشهر وحط عمله إياها بعروق يعني صدف شيء متقن قال فات يشوفها من بطح تحت السرير خارف يكون من جوه في شيء عدة مشايفة من تحت سبحان الله بعدين خلصه خدا قال له قال له هلأ أنا مشغول بدأني الغرفي أنا هي الأوضة بالصالحة العربي مشكلة بتعملي مشكلة كان ناس بدون إياها بيبيعون إياها في ناس قلوا نموني عليهم قالوا مني جمعتين بس دهان الغرفة بعد ما انتهى تدهين اللي تعخذها لسى الجلايب بلنا شي جمعتين تانية لنقل جلايب المناسبة نقأ جلايب المناسبة وعدوا استبت مائجة ثانين خبر مائجة الخميس خبر اللي سمع تضجر البيت إلا أختي قلت النوم آت لي مات ما سبحان الله في قصة واقعية الذي صنع له الغرفة حدثني بها فهون غرفته غرفة نومه سيارته على الباب مصفوفه مثلا مفاتيحه عنده درجة حاجات خاصة دفاته حساباته أقوده إصالاته مذكراته مكتبته تركه يطلعوا مع أولاده طبعا أولاده غيباؤه أخواته عند القبر يحطوه بها القبر يوقفوا يشطفوا يعزوا الناس ويروه على الأوزن ما بيصطنعوا إلا عمله قسم يتركك في البيت وقسم عند شفير القبر وقسم يدخل معك فهذا الذي يدخل معك يجب أن يكون أحب الناس إليك ألا وهو عمله قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضع منه. واحدنا يصور حلويننا وين بنام على تخت فراش راش ملأة بالفراش نظيفة لحاف غطاء صوفي الغرفة دافئة إذا حد ينزل مع التخت في سجادة ما على بلاص ما بيقدر. اضع الياني انظر الأبر سلون. ينظر الأبر إذا كان اتلع جنازة والأبر مستلع طلع فيه. فيه الأبر مبلغ فيه فيه موكية في الأبر حاطين فلينظر قال ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضع منه وقال عمر رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المقابر فجلس إلى قبر وكنت أدنى القوم منهم فبكى وبكينا فقال ما يبكيكم قلنا بكي بكينا لبكائك من اتصاله من نجتي به صديق عليه الصلاة والسلام قال هذا قبر آمن بنت قبر أمه يعني من باب الوفاء من باب البر بكى طويلا يعني تمنى أنها آمنت به قبل أن تموت تمنى أنها عاشت ورأته وآمنت به هكذا يبدو البكائه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر وإن لم ينج منه فما بعده أشد فكان نجم القبر معناها من وضع أحسن إلى أحسن حتى ينتهي به المقام إلى الجنة فإن لم ينجو فمن سيئ إلى أسوأ وقال مجاهد أول ما يكلم ابن آدم حفرته تقول أنا بيت الدود بيت الوحدة بيت الغربة الآن أنت في الدود تخل لغرفي لغرفتك وقفل مصلح وثكر الباب وكم ساعة تصبون في حاله؟ قبر أي قبر؟ مفروش فرش جيد. تخلنا غرفتك وسكر الضوء، أغلق المصباح، أغلق الباب، وننظر هل تستطيع أن تقبل على الله عز وجل؟ هذا وضعك إلى الأبد في القبر، إذا أن تقوم القيامة، فربنا عز وجل قال النار يعرضون عليها غضوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العدد هذه الآية أصل في عذاب القوح فإذا كان مضى على موت فرعون سبعة آلاف عام سبعة آلاف عام ضرب 365 ضرب 2 وضوءا وعاشيا كم مرة عرض فرعون على النار ولم تقم بعد يوم القيامة فبين أن يكون القبر روضة من رياض الجنة وبين أن يكون القبر حفرة من حفر النيران أصحاب رسول الله قبورهم روضة من رياض الجنة وقضي يسبن بيدك. أي الدنيا أمامك إذا فعلت الخيرات وتجنبت المنكرات وأقبلت على رب العالمين بقلب مخلص. وقلب خاشع وقلب محب تحفظت أن, أن يكون القبر روضا من رياض الجن أقسم رجل بالله وهو عندي صادق فتح قبر المضى على دفن الميت فيه أربعون عاما فتح ليدفن إنسان بعده وظن الناس أن هذا الميت قد فن فقال والله الذي لا إله إلا هو أزلت الكفن عن جسمه وكأنه قميص اللوكس الكفن مثل الصفر أما جسمه هو هو لحمه ذقنه خده عيناه شعره وحينما لمس خده قال والله بقيت أسابيع كلما شممت يدي أشم منها رائحة المسك كان هذا الرجل يحفظ كتاب الله ويأم الناس في بعض المساجد القضية بين أن يكون القبر روضا من رياض الجنة وبين أن يكون القبر حفرة من حفر الميران أنا بيت الدود بيت الوحدة بيت الغربة بيت الظلمة فهذا ما أعددت لك فما أعددت لي قال سيدنا أبو ذر أنا أخبركم بيوم فقري يوم أوضع في قبر هذا يوم الفقر وكان أبو الدرداء يقعد إلى القبور فقد له في ذلك فقال أجلس إلى قوم يذكرونني معادي الواحد دخل مقبرة يقرأ الشواهر فيها متعة هذا يفتبه أيام طبيب فلان محام فلان أحيانا يفتبه أيام عميد أسرتهن العارف بالله فلان تلاقي أيام بعض المهن على شاهد مكتوب. كلهم كانوا كانوا يحيون قلهم بيوت قلهم مشكلات قلهم زوجات قلهم أموال قلهم دكاتيم. لو واحد دخل لأحد أسواق دمشق القديمة كل الحاضرين هذا فاقم جديد قبل خمسين سنة كان في فاقم غير فاقم كلها كل المحلات كل خمسين ستين سنة الطعم يتبدأ البيوت تسكن والمحلات يسكنها غير ساكنها الأول نعم فقال أجلس إلى قوم يذكرونني معادي وإن قمت عنهم لم يغتابون وقال حاتم الأصم من مر بالمقابر فلم يتفكر لنفسه ولم يدعوا لهم فقد خان نفسه وخانهم وقال عليه الصلاة والسلام ما من ليلة إلا وينادي مناد يا أهل القبور من تغبطون قالوا نغبط أهل المساجد لأنهم يصومون ولا نصوم ويصلون ولا نصلي ويذكرون الله ولا نذكركم يعني أهل القبور يغبطون رواد المساجد ولي صديق توفي في شباب في سن مبكرة وله عمل صالح رآه بعض اتطائه بعض اخوانه في المنام قال له انا بخير ولكن هنيئا لكم انتم لا زلتم في متفع من الحياة تكسبون به بها العمل الصالح هذا الذي قاله في قبره وقال سفيان من أكثر ذكر القبر وجده روضا من رياض الجنة قد ما ذكره في الدنيا كان استقام وعملت أعمال فالحة وأنهى كل علاقاته وبرأ زنته وتقرب إلى الله وحب الله عز وجل وقدم ماله أمامه بيجي القبر روضا من رياض الجنة وإذ كان ما ذكره في الدنيا يتفاجأ أنه حفر من حفر الميران فالإكثار من ذكر الموت مفيد جدا قال عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هادم اللذات مفرق الأحباب مشتفي الجماعات عش ما شئت فإنك ميت قال لي صديق لي سكن في بناء في أحد أحياء دمشق سكن من شيء عشرين سنين تقريبا قال لي ميت به البناء ثلاثين واحد صار بناء أربع صوابق وشأتين كل طوابق من نبيوت يعني ثلاثين شخص ميت خلال عشرين عام بمعدد العام اثنين عندهم وكان الربيع بن, خي... بن خيسم قد حفر في داره قبرا فكان إذا وجد في قلبه قساوة دخل فيه فضجع فيه ومكث ساعة ثم قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترفض ثم يقول يا ربيع قد أرجعت فعملي الآن قبل أن لا ترجع نعمل مناورة مناورة خلدية الثانية حقيقة بما يطلع مرة طلع باختياره حفر بقبر بصحم الدار فكلما شعر أنه نفسه مالي للدنيا في قسارة بقلبه ينزل يستطف يطلقوا قوله تعالى ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا يخاطب نفسه يا ربي قد أرجعت فعمل الآن قبل أن لا ترجع ميمون ابن مهران قال خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة فلما نظر إلى القبور ذكر قال يا ميمون هذه قبور آباء بني أمية كأنهم لن يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم أما ترامهم فرعا قد خلت بهم المثولات وأصاب الهوام من أبدانهم ثم بكر وقال والله ما أعلم أحدا أنعم مما صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله سيدنا عمر بن عبد العزيز كانت آية من كتاب الله لا تفارق لسانه طوال حياته. كلما دخل إلى مجلس الخلافة أو إذا دخل إلى بيته أو إذا جلس إلى طعام كلما أراد أن يفعل شيئا يتلو هذه الآية أرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون الآن واحد في قصي منتصف الليل على ألم ب ب بسنه لا يحتمل. فكم عزيمة أكل فلانين؟ يذكرون ليه. كل هذه الولائم من السواد الآلام مرة عزمنا أكلنا كبد، مرة أكلنا الأكل الفلانيين، دعينا أكلنا إشطاء. فوينهم أوجيني ياكم؟ الآن ألم الدرس؟ الألم الذي لا يحتمل. فكل هذه اللذائذ مضط وانقضت ولم يبق منها إلا الآلام. وآخر آداب المسلم في هذه في هذا الموضوع تشيع الجنازة، لزوم الخشور، وترك الحديث، وملاحظة الميت، والتفكر والتفكر في الموت والاستعداد له خضيفة واحدة وعدم التقسيم. عم يدخن، بما بيجنده يدخن. فوت للجامع بتم أثبرة هو أرقى من ذلك هذا يشرح حذاء فاتر صل هو فوق ذلك وأثبرة وكأنه لن يموت سبحان الله بعض المقصرين بعض العصار يعني يتحدثون في الجنازة لموضوع الدنيا هاي الصفقة اشتريتها عدد لا والله ما غالية يعني يخطب الصفقات وهم في الجنازة فإذا وصلوا إلى المسجد وقفوا خارج المسجد فمن آداب تشيع الجنازة لزوم الخشوع وترك الحديث وملاحظة الميت والتفكر في الموت والاستعداد له وأن يمشي أمام الجنازة بقربها والإسراع بالجنازة سنة والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأربعنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.